بسم الله الرحمن الرحيم 25 رجال من سنة 1426 من الهجرة تسجيلات أمة الإسلام من أرض الخراسان تقدم إما الشريعة وإما الشهادة من سلسلة جهاد أم إلى الأمة التي كانت حاكمة وأصبحت محكومة كانت غالدة وأصبحت مغلوبة إلى العلماء العاملين الذين يحملون الكتاب والسنة في صدورهم والذين يبينون الحق ولا يكتمونه ولا يخافون لوم تلائم والذين يصدعون بالحق رغم الظلم والجور والذين لا يبالون بسمو الأمير ولا بجلالة الملك فإن الأمة يقودها الأسود لا الأرانب إلى المجاهدين الذين تركوا لذاتهم وهجروا راحاتهم غادروا أوطانهم وفارقوا أبناءهم وبناتهم إخوانهم وأخواتهم وفارقوا آباءهم وأمحاتهم والذين لقبوا بالإرهابيين إلى الإرهابيين الذين يرهبون عدو الله وعدوهم وآخرين من دونهم والذين أطاروا نوم الكفار وراحاتهم إلى أولئك الشباب الذين رفعوا راية الإسلام على أنقاض جثفهم وسقوا شجرة محمد صلى الله عليه وسلم بدمائهم إلى الفدائيين الذين شروا الحياة الدنيا بالآخرة فتطايرت لحومهم أشلاؤهم ودماؤهم وطارت إلى جنات عزم تطير هناك في جوف طير خضر إلى كل أب وأم إلى كل أخ وأخت إلى كل إذن وبنت إلى كل طفل وطفلة إلى كل مسلم ومسلمة يتمح عزة الإسلام وذولته ويستمر على درب الجهاد وشعاره إما الشريعة وإما الشهادة نقدم هذا الشريف المتائلين المولى عز وجل أن يتقبله منا ومنكم الأخ فيصل الفتح رسالة من أخيكم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فأرجو أن تصلكم رسالتي هذه وأنتم تتقلبون في أعطاف الإيمان وأجواء قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحبابكم وتلاميذكم أنا أكتب إليكم هذه الرسالة لا تعليما ولا تدريثا لكم فإنكم علمتمونا ونصحتمونا ولكني أريد بهذه الأسطر تذكيرا لكم ولنا لقوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وإيمانا بقول السلف الصالحين تعالى نؤمن ساعة قال الله تعالى مخاطبا نبيه المصطفى وحبيبه المجتبى صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا انطلاقا من هذه الآية الكريمة كما أننا مأمورين بالقتال في سبيل الله كذلك نحن مأمورين بتحريض المؤمنين الآخرين فإتماما لهذه الفريضة والواجب الديني أكتب هذه الأفطر علماء الأمة إن الأمة الإسلامية اليوم في مأساة واضطهاد تحت قهر الأمم الملحدة الكافرة فإن المسلمين الذين حكموا على العالم أصبحوا اليوم ينقادون لهذه الأمم الذليلة ويقادون ويساقون بعصى الصواغيث وإن الأمة إن عزلت عن الحكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتقد عرى الإسلام عروة عروة فإذا انتقدت عروة تمسك الناس بالتي تليها أولاهن نقبا الحكم وآخرهن الصلاة فالمسلمون اليوم لا يملكون وحتى قطعة صغيرة يحكمون عليها بحكم الله وينفذون عليها شريعة الله ويطبقون عليها تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم وبالإضافة إلى ذلك نحن نسينا الأمر الإلهي الذي يجب علينا التحكيم بالقوانين الإلهية غير الوضعية وعدم السحاكم إلى الطواغيث قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون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 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وهو أصدق القائلين إذا تردتم الجهاد فسلت الله عليكم الذل أصبحت الأمة ذليلة مقهورة لا ساعي لها ولا مساعد لا ناصر لها ولا معابن هذه الأمة رغم كثرة عددها وعددها لا وزن لها في ميزان العالم بل المسلمون متحيرون هائمون يهيمون وراء السراب الذي يدل عليه الكفار فيذوقون عناء طويلا ويتجرعون تعبا مستميتا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سوف تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أَوَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قال لا إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل لينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم ويقذف في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت وفي رواية أخرى حبكم للدنيا وكراهيتكم للقتال فهذا الطبيب الروحي فداه أبي وأمي وروحي قد عين مرض الأمة وفحصها فحصا دقيقا ووصف لها دواء شافيا فإلى متى لا ترجع الأمة إلى ما كانت عليه؟ لا تظهر على ما كانت عليه كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها وقد صلحت هذه الأمة بالجهاد والقتال في سبيل الله والدعوة إلى الله فكانت على رفعة وشأن تخافهم الشعوب الملحدة والأقوام الكافرة إلا أنها بقدر بعدها من الدين ابتعدت عن الحكومة العالمية الإلهية حيث يقول الله تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وأصبحت عبدا أو أمة للظالمين الذين ملأوا الأرض عدوانا وظلما علماء الأمة إن المسلمين في العراق وأفغانستان وبخارى وفي بورما تحت اضطهاد مستمر منذ قرن كامل بعد سقوط الخلافة العثمانية ولم تقم لها قائمة بعد حتى جاء طالبان وحكموا بالشريعة على أرض أفغانستان بقيادة أمير المؤمنين الملا محمد عمر المجاهد حفظه الله تعالى وأثبتوا أن العلماء يستطيعون إدارة الحكومة بعدما غلبت الفكرة الخاطئة على العلماء والناس أنهم لا يصلحون للحكم ولكن الكفار وأذنابهم من المنافقين والمرتدين أسقطوا هذه الإمارة الوليدة ثم أصبح المجاهدون إرهابيين بفتوى الرئيس الأمريكي بوش مرشد برويز وكرزاي وعياض علاوي وأمثالهم هذه الكلمات تأتيكم من إخوانكم الإرهابيين الذين أصبحوا أجانب عند أقاربهم فضلا عن أعدائهم الذين يظلمونهم ليلا ونهارا شرا وجهارا فإذا ظلمت أنت من عدوك لا عجب فيه ولا عيب ولكن إخوانكم المجاهدين ظلموا بسنانكم وسيوفكم لأنكم ترون كل هذا الظلم والجبر فتسكتون وتصمتون ولا تقومون أمام هؤلاء الظلم بل وتساعدون وتعابنونهم على إخوانكم بسكوتكم فإن كل أخ وأخت في سجون غوانتنام وشبرغان وبغرام أبي غريب ضحايا صمتكم ويشتكون على سكوتكم أمام هؤلاء الطواغيث الفراعنة سئل فرعون من فرعنك قال لم أجد أحدا يمنعني من الظلم فقال الله تعالى حكاية عن فرعون وقومه فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلمة وأعوانهم في النار أساتذة الأمة أليس هؤلاء إخوانكم الذين يعذبون ويقهرون في كل مكان لأنهم قالوا ربنا الله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وقال الله تعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه فهؤلاء ملايين من المسلمين الذين يصيحون ويبكون وينتحبون لا مأوى لهم ولا ملجأ ولا أحد يسمع صيحاتهم ولا يلبي أحد دعوتهم وقد يقول الله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر أسفا خرج ناس يقولون هناك في العراق قتال ثم يسجلون اسماء الناس ليذهبوا إلى العراق ويقاتلوا ثم بعدما تنتهي الحفلة وينكشف الناس ذهب الكلام كله هباء منثورا لأنهم يخادعون الله ويخادعون الناس بهذه التظاهرات وبهذه النعرات السياسية الكذابة الخلابة ألا يرى هؤلاء القادة ما يحدث في جارهم أفغانستان هم يرون كل هذا ولكنهم يعرفون أن هؤلاء الناس فقراء لا يستطيعون أن يكملوا مرافق حياتهم فضلا عن الذهاب إلى العراق وأما أفغانستان فسهل ميسور للناس فلا يدعونهم إلى ذلك الله أكبر ما هذا الخداع مع رب العالمين ألا يظن هؤلاء أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين علماء الأمة هذه الغفلة وهذا الوهن الذي غلب على المسلمين خاصة منهم العلماء والله لو تقومون أنتم يقوم الناس كلهم لو تستيقظون أنتم تستيقظ الأمة كلها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 لأنكم عالمون والناس في أسفلها لأنهم جاهلون فأتموا واجباتكم ولا تهنوا في مسؤولياتكم ولا تكونوا من الذين قال الله تعالى فيهم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله أي الجهاد في سبيل الله لو لم تستيقظوا من الغفلة فتكون بناتكم وأخواتكم إماءً لهؤلاء الكفار وسيدخل في مدارسكم هؤلاء القرود والخنازير اليهود والنصارى ولا قدر الله فإنه قد حدث في الأندلس وحدث في سمرقاً وبخارا وما سبقتم خدماتهم ومجهوداتهم العلمية والدينية والحق أقول أين القرطبي وابن العربي فيكم وأين البخاري والترمذي والسمرقندي فيكم لا أقصد بهذا انتصارا لأي قوم أو أمة عليكم ولكني أريد التنبيه عن تلك الفكرة التي تغشى على علماء باكستان والهند والسعودية ومصر وغيرهم اليوم أن بلادهم مركز العلوم والمدارس ولا يتكرر ما تكرر في الأندلس والتركيا وبخارى هنا اتقوا الله أيها العلماء في واجباتكم لا يغرنكم كل هذه المظاهر الرائعة من كثرة المدارس والطلاب فإن أسلافنا كانوا أفضل منا ولكنهم لما تركوا الجهاد انقلبت سيوفهم عصياً يضرب بها الخطباء في منابرهم فذهبت ريحهم وأصبحوا عبيداً للكفار يقول الله تعالى وتلك الأيام ندابلها بين الناس ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعين وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلت الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم حقا هذا الذي دخل مساجد بخارى وسمرقا فسيدخل في مساجدكم ومدارسكم لو بقيتم على هذه الحالة المهينة تقولون نحن ماذا نفعل نحن لا نستطيع أن نفعل شيئا إذا كنتم لا تستطيعون الجهاد فلماذا فرض الله عز وجل هذا الجهاد علينا وعليكم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وقال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم فإن القتال كره لا تحبه النفوس البشرية ولكنه أمر من رب العالمين ويجب علينا أن نلبي دعوة ربنا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أيها العلماء أكرر كلامي أني لم أرد بهذه الرسالة تعليمكم أو تربيتكم وإنما أردت تذكيرا لكم ولنا فيا رؤوس الأمة أنتم علمتمونا وبلغتمونا فكونوا أسوة حسنة لنا فما كان الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا كانت الجنة حقا والنار حقا وكلما علمتمونا حقا فلماذا لا تسارعون أنتم بأنفسكم وأموالكم إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمستقين فإلى متى هذه الغفلة أيها العلماء يا أساتذة المسلمين والله إن قلبي يبكي وفؤادي يسيل دما لما أرى من تهاون علماء المسلمين وتقاعدهم عن الختال في سبيل الله ويقول الله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين لماذا أسسنا هذه المدارس والمساجد للدفاع عن الدين وأهله ونشر تعاليم الإسلام حتى يحكموا بها على العالم أم ليرتزقوا بها كيف أقول هذه المدارس للأكل وللشرب والمعاش كلا ولكننا نرى كل هذا العلماء لا يشاركون في هموم إخوانهم وَلَا يساهِم أُونَهُم فِي جَاحاتِهم وَلَا يَتَمَ المَلونَ لِبكائِهِم وَلِنيَاحِهِم إلَّا مَنْبَحِمَ الله رَبّعَجًا كيفَهَا أُولاءِ المؤمنون تَشْتطٌ تَفرْيق وَكلُلُّ حِزْبٍ بِما لديهمْ فرَِحون وَقولول الرَّسُول صَلَّى الله عليهلَْهِ وَسَم مَمثلَلُ الْ المُؤْمنِينَ فِي تووّهمم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عدو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أخيرا أريد أن أذكركم بقصة حدثت بجاركم في في مدينة أرغون أنه جاء ابن إلى بيته فقال له أبوه أفرغ هذه الغرفة من النساء والأطفال فقال الابن ولماذا يا أبي قال يأتي الأمريكان ليلا هنا وينامون ثم يفعلون ما يريدون بنسائنا وأطفالنا ونحن لا نستطيع منعهم فقال الإبن أنا أستقبلهم فخرج ورش عليهم بسلاحه وقتل الثلاثة الملعونين منهم ثم قتل شهيدا يرحمه الله فهذا أخوكم وهذه اخواتكم وبناتكم تداس تحت اقدام الكفره الخنازير وينتهك عرضهن ولكنكم لا تستيقظون ويلعب الكفار في غرف نومكم ويتقلبون مع بنات المسلمين واخواتهم ولا رجل يمنعهم فوا معتصما فوا معتصما فاين انتم ايها العلماء وانتم ورثة الانبياء فيقول الله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال فاحتفظوا على وراثتكم وحرضوا الناس على القتال أو تحبون أنتم أن يدخل هؤلاء الكفار في بيوتكم وفي غرف نومكم ثم يفعلوا ببناتكم وأخواتكم وأطفالكم أيضا مثل ما يفعلون في قرى أفغانستان ومدن العراق فاتقوا الله إن كنتم مؤمنين وقوموا مع إخوانكم المجاهدين يدا بيد كَتِفًا بكتف ولا تخذلوهم ولا تشاركوا في أصوات الكفار أن المجاهدين إرهابيون بل انصروهم وشاركوهم في أحزانهم وأفراحهم فإنكم منا ونحن منكم فلماذا هذا البعد ولماذا هذا الفراق ولماذا هذا التشتت ولماذا هذا التحذب على نعرات خالية وكلمات لا روح فيها إني لم أكتب إليكم هذه الكلمات إلا أداء لأمانة وحرد المؤمنين واحفظوا أيها العلماء أن إخوانكم يقاتلون ضد الأمريكان وأعوانهم وأذنابهم من المنافقين والمرتدين ولو خذلهم الخاذلون ولامهم اللائمون فإننا معلموا أن هذا الطريق حق باليقين فنعبد ربنا حتى يأتينا اليقين ولا نترك طريقنا إن شاء الله رغم قلة عددنا وعددنا ولكننا بلغناكم وأدينا الأمانة التي علينا فيا علماء الأمة إن أسلافنا وآباءكم تركوا لنا ولكم تاريخ المجد والشرف الذي صنعوه بدمائهم وأشلائهم وقد أخاف أنكم تتركون للجيل الجديد ولأولادكم تاريخ الدموع والبكاء دموع المهزومين وبكاء المحرومين غير منصورين وأريد أن أقول لسادتنا العلماء أننا لا نريد بهذه الكتابات والخطابات الدينار والدولار لا الربيات ولا الريالات فإننا لسنا جماعة تجارية أو شركة اقتصادية نكسب بعددي وإحصائي شهدائنا أنظار الناس وأموالهم والعياذ بالله فإننا عاهدنا ربنا أن نقاتل حتى نقتلى ومن شعار إخواننا أموت لتحيا أمتي أموت لتحيا أمتي إن شاء الله تعالى ويقول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فكونوا معنا في هذا الدعاء اللهم اجعلنا من المنتظرين الذين لم يبدلوا تبديلا حتى تجعلنا من الشهداء الصالحين الذين قضوا نحبهم عفوا إن كان أخاكم شدد عليكم الكلام وأغلب فإن الحق مرٌ القلب جبكي والعين تدمع وكل هذا أنا كيف أخفي فعرفت أمامكم قال الله تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير وقال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وما علينا إلا البلاغ المبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيابة عن أخيكم في الله محمد طاهر فاروق أمير الحركة الإسلامية أزباكستان مع صلى الله عليه وسلم زيدا وجغفر ومراحة للمي قبل أن يأتيهم فضرهم فقالوا أخذ الراية زيداً فأسيق ثم أخذ جعفر فأسيق ثم أخذ ابن رواحة فأسيق وعيناه تذرفان حتى أخذ الراية سيف من صيوف الله حتى فتح الله عليه نُسَاقُ نُسَاقُ ذَبُولُ مَعَالِدِ الْغَنَا نَحْنُ بُكَانُ وَتَوَارِثُ الْعِزِّ لَنَا شَاعِرُونَ شَاعِرُونَ فِي مَعَالِدِ الْغَنَا نَحْنُ شَاعِرُونَ شَاعِرُونَ سائر رغم في الزمان ورغم كل الفتن رغم في عاد الزمان ورغم كل الفتن رغم تغاوي البشر كل المحن رغم تغاوي البشر ورغم كل المحن, المحن فه هو زيد قد حمل الرايه فه هو زيد قد حمل الرايا في تديد ينضي للغايا بقد في تديد ينضي للغايا رايكون تاير للمع فائر فائرون فائرون من معالي عاد فائرون رغم صعاب الزمان ورغم كل افتتان رغم صعاب الزمان ورغم كل افتتان رغم تواقع البشائر كل المحن رغم تواقع البشائر كل المحن وهذا جزاء وحاق قد ترك الرحى وهذا جزاء وحاق قد ترك الرحى شجع ابي تشاب لَهُ السَّاحَةُ جَرَحَ النَّبِيُّ فَتَحَ لَهُ السَّاحَةَ رَأَيُونَ شَاعِرٌ مَعَكَ يَسَائِرُونَ شَاعِرُونَ مَعَ رغم صعاب الزمان ورغم كل الفتن رغم صعاب الزمان ورغم كل الفتن رغم تغاهي البشر كل المحن رغم تغاهي البشر كل المحن وها هو جفاف ديني لا ينسا وها هو جفاف يسأل في ٹی پھر جہجنا یا پھر پھر جہجد فلم روگ مفاد روگ مفاد رغم نوا کل بیچارو رو نا کھلی میہن رو متوا کی چارو رو نا کھلی وہ ہوا کالفل هو ہوا چنگلپدام پیرین خاشے چنجل سلن لکدام چاہیے رغم في عاد الزمان ورغم كل, كل طوات البشار ورغم, ورغم كل المحن نحن ن تو بس نو دربنا نحن نو آسان کلن كل ناچان